لآن القرآن س ب ح ا الله ن و ع ه س ب ح النابلسي ن ا ل ل م س ح ا ا ن من قدر و ر ب ح ا للعلوم ا الاسلاميه و Bye.、Oh 「なんでこんなこと言うの?」 「わかってしまった」 「あなたの手を借りてくれたらいいなあ」<音声> No!、Oh. you ا ل ل م و ل ي عهده و ج ع ل ه ع ز ا ل ل إ س ل ا م و ا ل س ل ي يا رب ا ل ع ا ل م ي ن و ن ا ت ن ا ا في ل د ن ي ا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ا م ي ة